وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ يُضِرُّ إِلَّا لَجُوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اشْتَكَانُوا رَبَّهُمْ وَمَا يَسْتَضْرَعُونَ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ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 سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ إِنَّ الرَّبَّ سَخَّرَ السَّمَاوَاتِ السَّبْعَ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ